شبكة الطريق إلى الله تقدم لكم هذه المادة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسبس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتنقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت ثكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور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 قال قرينه ربنا مَا أطغيته ولكن كان فِي ضلاد بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ مَهِلَتْ لَأَتِي وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ مَهِلَتْ لَأَتِي وَتَقُولُ هل من مزيد